حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 كمن هو خالد في النار وسقوما أنحيما وسقوما أنحيما فقطع أمعائهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا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 ويقول الذين آمنوا لولا أنزل السورة فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشى عليه من الموت نظر المرشى عليه من الموت فأولى لهم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 أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوب الأقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم الشيطان سوّل لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أتخطى الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألي يخرج الله أضالهم ولو نشاء لرأينا كهم فلعرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين, والصابرين ونبل وأخباركم. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لي يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وخدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلي يغفر الله لهم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 وَإِنَّ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلُ الْقَوْمَ مِنْ عِيَرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْفَالُكُمْ